في نان في ذات يا نفسكم وأهلكم نار وقود الناس والحجارة وقود الناس والحجارة عليك ملاك الغلاض شدّ لا يعصون الله ما لا تعتذروا لأوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا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 ك على كل شيء قدير، يا أيها النبي، جاهدك فر والمنافقين وغض عليهم، وما أواهم جهنم وبأس المصير.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 في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومرى ماذن تعمران التي أحصلت. تَجَلَّى ثَنَا فَقَمَا فِيهِ مَرْوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّجَا وَكُتُبِهِ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّجَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ